ولا تحتجن الله قاطلاً عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص سهر أبصار يهدعن مقنعهم ربوثون لا يرتد إليه وأخدته هراك وإن في الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظنوا ربنا أخرنا إلى أجل أولا تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوان وسكنتم سلسات للذين ظلموا أنفسهم وتبين لكل جيس سعى فلا تحسب إن الله مخلف وحد رسله إن الله عزيز من أصفاد ترابي لغنى قصراً من الألبان